ذويني اللان ذي القعام أثنى حمث الذي رخص يسلذي ضب الرمور كل شيء بدر خبريس يعلم ما يريج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور يعلم الشيخ من ذي المورث إذ ذوين يني ديارين ذي جنين ذوين يشترين غرش نسيه الشرد وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بل وربي لا عالم الغيب لا يعجبه عنهم اثقال ذره في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين ان الناس يذوقوا الخفران وقد تشوق القيامان اين سنرى عقبه بيو زير دشر من غروان رب يتعلم الغيوب وريش غافل فيلاش وراد يقدر وجواز في ديونال نا في القهام اللي رم نرجو قرانك فرج اذن لي فانذ الكتاب ليجئ الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب مرير جل تنادي جزيم وذ شك اليومن ذي الصلاح كان يخد من أثنى ويذي سعان العفو ذرزق إلهان دي الجنة ويذي كثنا مشاغرفا السن مرى اللي يثنى أثنى لا سف يعرن ذا قرحان الذين أوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى شراط العزيز الحميد أعلم نثر عيلم أيني ديني جرن في الحق يتمرد ريضا ربيا وأنك نور وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أن نسوي ذي خفران ماذا ونمجار جاز أكون ذي خبرات الكلم ملس شرهم السركون أدو غرم ذي جديدا على الله كذبا أن به جنة بل لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والظلال البعيد ذي اكتبت ذي شرف ربي نغذر آخره يفغرن أرام وذورن من نصر خرث أثني ذذن عجبن وأثن غفري ذن صواب أفلم يروا لا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن نخسف بهم والأرض أو نفقت عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أم حكورس كذنران غوين لنزدسن ذوين الى ندفيرسن <تصفيق> لجنينه ذرقام امرنا بخو انا اللي القاعات متشفرع نغض نغضر في لشن تشخوفين جنينه دي وجهك درعامات ام كل مدنث ثبن ولقد اتينا داوود منا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحة إني بما تعملون بصير نفكيس يدي داود أتصر لخير صغور رغب أي ذلال ثلاثيور عوض ثلاثي سميت سبح ننريس وزال القاق نننيس أهان صنع في جلال في نبو الزال أتقسي مراثي سوض خدمة رسرح أقرييا الذي اللذ خدمم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن مرنا نذيقه من عذاب السعير انتخلص دادو سليمان انذيف غثيوي فالصبحي ترقدر نشهار تمدي ترقدر نشهار من الززر سرعن حاس ذلجنون ويسي خدمن شيف غسرة من بفيس مذويني عصان رمرنا أثناء عتفظ كفارنو يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صنعنا سيني فغان ذي العالية التمثيل تعالشتين نعطي بوبيين ثير بوثين أمث مذوان تشويين رصة قعدت أي مولان اندود خدمث الشكر مربيا أقريري ذي العبذيو وذا شني شكرا فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خرّت بيانة الجن اللو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين من أحكم في الله السرموث والعليم من السرموثيش ألم يشتوكا القاعات على كل شيش إما جغريغ القاعات إذا نسن دير جنون اللو كان يعليم من السرغيب هيروس غمانا كان ذير عثابه نهانا لقد كان لسباء في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور تليسن العرمان إسبق أنداز الغن شين رجنان إيسعان غفيفوس لزرماض نليسن أشكث للرزق أنبافن وانتشكرمت ثم أرسلهم أيش كيت ربي يتسمح ذا حنين فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرم وبدلناهم بجنتيهما جنتين ذواتا يكلن خنط واثل وشيء مشدر قليل ذرا ودلهينرا انشجع عند رحم مريم يشني بوين شرذين ان, إن, إن فدرش السجنانة هو ننفيها لما كانت سنطرزيات ذرغذا أمي سننن ذسويت في ذلك جزيناهم بما كفروا وهلي جازاء الكفور ذوني ذلجزانسن إما نكر النعمة أكيد الجزاء ونكر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرنا ذا هره وقدرنا فيها الشيء شيرو فيها ليالي وايام النامنين نقبد هرسن چودرين في ذني فين بورج ذرين الشام فنرين بنت قدر ذيك شتسي شريسوم شوار راحو ذيك شت اضواش ذينامن من غير الخوف فقالوا ربنا باعد بين اشجارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أننا سبب النغ سبع ذي مشوارنا النغ لما ننسى النظر من نقمث انتمو شها فرقنا من يجعاد ذي ثمورا وأن يكذ العالمات وأن الصبار نطعس يجزقان دي ماذا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه في التبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة هو من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ الثاني يفقد استيذت وين يظن ذي سني إبليس تبعا تمران حش أرباع ذي قوذا كني <تصفيق> أسنى ميرث نحتم أشو كان نفغان عرم منهج من, من النصرى حرث ذو المزلي شكذيش وفي كل شيء عشيث قردع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيه ما من شرك وما له منهم من ضهير إنسن دعوث وذا كان يثعب ذمث جامربيا اقدروا وزوزه التسعين لفهنونا ذي القاعان ورسعين ذيكسن نحريش حد ذيكسن الفتعوان ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لما نذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حد رشف غرص حشويني مكسره يمرا يا روحك من الخوف في لسن اذا جدنين باش ويدي النبف وين حق عري نستدي الشنيس ذا من القران حذوف فيبيض حجب قل من يرزقكم قل من يرزقكم من السماوات ويرزق الله وانا اوياكم لعلى هدى لنا وفي ضلال مبين ينسوكني دي رزقان لي سيجناو يكزي رعا ينشنياك ضرب بيا والشامات لي كنقلان الجبر ديال الخنويان نا من حق لنا لهنا يبعث الصواب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 اري جمعا جرنا جرن غادي يحكم الشحق مشي حق من شي يحكم بالعدل ارميشري الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز والحكيم ينسن شنيث يد وقش ترنم يشريشن اخرا عشان نسن والنك ورنس وغلاف يسنذ ضب الرمور وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أنشجع كديم الدين مرسرني كلمان لان أكلت في الشرط أتنظره لمعنى التصديم الدن الشمى والثعريم أن ننظر من الوعدة ماذا صحى قل لكم عاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون إنسن غروه يباش ذي الوعد فرثة وخيرم سساعة فرثة وخيرم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 وليني إلا قبريش آه ألو كانت الضرط الظلمين مرى في الدن أجرف السن بذن سن إما لتسم خصم أسنين مضحوفا إيمرين يتكبرا لكل مشد ذهنوية ثرين الذين قاد الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن عن الهدى بعد إجاءكم بل كنتم مجرمين أديني نوذيت كبرا إيو ذا كني ضعفان أعنيه أني كني يوين ديسجال غفف ريزم كني يوسع أدخل ونظم شمان وقال الذين استضعفوا دي الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أننا سي مضعفا يمرين تكبذن سيخذش أجل هواش يمكنني أغذر سمرم أكدنا كفارس ربيا هذا سنسيقيم جندود في مثال السبل عنا ندمان سن يمضرنا كين العثاب نقم رقيو الزق مقراض أبوذا كني كفرا يفرسعين الجزاء حاشا سويا نخدمان وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ كل من شقع غرثة دارث ونك نثنين غران أجد ننوذ في سعان الشيء إيه نكون قلع نخفر أسوين ندس واشق عام أقار نكون بسعان أشيذ الدريا أكثر نكن يقول أن نستنع الشاب ذي ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنا سنة ثاني ذببي يجتوسي عن ذي الرزق غفلنا كالني يفغا غفى يظنين في حكم لمعنى الدن ولا علم النسو الشماء وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء والضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أولي اللي ذي السعيان ون أولي اللي ذي الدريان ون أكل دي قرفا غرنا حشوني اللي نيوما ذير الصلاح كنك خدم وذك سعان الجزاء غفينك النخذما النزيدة ذي حريشا مثن ذيرين ذي رمان ذي ثغرفتين والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وذي كثن ذغرفن سن مرى اللي ثنى أذوي ذكال داوين أكند حظرا ذي العثاب قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراجقين إِنَسْنَثَنُ ذِبَذِيو اِكْتْوِسِّعَنْ ذِي الرَّزْقِ غَفِنَّكِ النِّيْكِفْغَا ذي العباد ستيحكم ايو انك اني ظن خبيناك نرسرفا اذا نستهد خرفا خير ابو زهدي رزقا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أسمتني أن نجمع تيرني أسنني للملايك وقع مذهل وعبذان أجدني للمقر الشنيخ أجتني ذببنا أقول الله لا أسنني ألا ألا عبذان الشوطن أتصد يسنوا من نيسن في بعضكم لبعض نفع ولا ظرع ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون السجلش وزمر أذن فعنغذ ذر يوين ذهون ويظنين أنني وذي ظلما عرضت العثاف النتمس فينكنس شدهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذ كنوا مفترع وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا شحر مبين مَسْوَغْرَتَدْفِلَّشَنْ أَنْلَيَثَنْغِفَنًا أَشِنٍ وَقِذَا جَاجٍ يفغيى ونكني السبعاذ غفقاذ إلا نعبذان لجذوذن ونعدان أننس وقدر اكتب إذي بذي وقر رويس أننس وذي كفران إلحق مذي يسغرصان وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشا ما اتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان نكير ورجند نفكيل كتب اك ندقر نديكشان ورجند شق قبري ونكنا اثنين غران الشد فنرم سن وذكي لن بيانيزند نفكا سيدفن الانبيين امخيل للعقبي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنهو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إنسن أكون نصحا سيوث أتبا دمي ربيا سين سين نغيو نيوان وم بعد خمث أتفهم أرفيق نوان محمد زغن نريه بلالان أن التنظام نظار نوان ذي جيوان لعثاف مقرن قل ما سألتكم من جرين فهو لكم إن جري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل نربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد إنسنو نظري في غلام أبيث خلصن في الله في القرآن ما يلحرن يكونوا يع. نكر خلص وغف الشهد في كل شي إنسن نثن بفيو يكثد البطرس الحق يارم يكسخ ريغفن إنسن يسد الحق يفوك ذي الفطر قل إن ظللت فإنما أظل على نفسي وإن احتديت فبما يوحي إلي ربي إنه شميع قريب إنس مفغ غبيض إمثف غذمنيو ميل لثبع غبيض أثنس الوحي بفيو أثنس يقرب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 ذقم كان دي قرفان أذى سنين نومنيس في القرآن أنا محمد أم الشرس دي تسعون بعد في اللسن يخيغ الحال خفرنيس ألا كثنين ورزرين يرنغرهم كان يبعد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشجاعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ذاينك كان يرسن ذي وينك اني يفغان أماك النسن خذمن وقبلت مثال نسن ألن ذي الشك ثم